انت حر وراء السدود اخي انت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد اخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحيك اشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد أصابك سم ذليل وغدر الرماك ذراع كليل ستبتار يوما فصبر جميل ولم يدم بعد الأسود ولم يدم بعد عرين الأسود أخي قد زرت من يديك الدماء أبات أن تشلى بقيد الاماء سترفع قربانها للسماء مخاضبة بوسام الخنود مخاضبة بوسام الخنود أخي قد سرت من يديك الدماء أبات أن تشلى بقيد الاماء سترفع قربانها للسماء مخاضبة بوسام الخلود, مخاضبة بوسام الخلود أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي هل سمعت أنين التراب تدك حصاه جيوش الخراب تمزق أحشاءه بالحراب تصفعه وهو صلب عنيد وتصفعه عنيد اخي انني اليوم صلب المراسي ادك صخور الجبال الرواسه غدا ساشيح بفأس الخلاص رؤوس الافاعي الى ان تبيد رؤوس الأفاعي أن تبيد أخي إذ رفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن مد نلقى أحبابنا اوضه ربي اعدت لنا واطيارها رثرفات حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود اخخ ما سئمت الكفاح ولا أنا القيت عني السلاح وان طوقتني جيود وشو الظلام فإني على ثيقة بالصباح فإني على ثيقة بالصباح واني على ثيقه من طريقي الى الله رب المسلا والشروق فان عاقر الصوت عافني فاني امين العهد الوثيق فاني امين العهد الوثيق اخي اخذك على اثرنا وفوج على اثر فجر جديد فان آلمت شهيد وانت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد قد اختارنا الله في دعوته واننا سنمضي على سنته فمن الذين قضوا نحبهم ومن الحفيد ومنا الحفيظ على ذمته أخي فامض تلتفت للوراء طريقك قد خطباته الدماء ولا تلتفتها هنا أو هنا ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذلى ولن نستباح وإني لأسمع لا صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح سأثار لكن لرب ودين وأنضي على سنتي في يقين فاما الى النصر فوق الانام واما الى الله في الخالدين واما الى الله في الخالدين اخي انت حر وراء السدود اخي انت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما